أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغادي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحابهم تكون الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأي تكون خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال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 هُوَ ٱلذُو ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلصَّارِخُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُۥ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 لَوْ مَا زَحَّ اَلَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيَوْمٍ بَعْدَ ذَلِكَ نَسْفُ حُطَمَهُ وَمَا أَدَّخَرَ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد